يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحدق أعمالكم أن تحدق أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يهبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 فَاتَّبَعُوا بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا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 وَكَانَ رَعَايَ نِيكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِقْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 من المؤمنون عفوة فأطلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يفقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم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 الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم فيه ميسا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَكَرٍ وَأُمْتَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وجعلناكم شعبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أسقاكم إن الله عليم خبير قالت في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الغيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من مالئكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم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 والله بطير بما تعملون